وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يخادعون الله وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْفِرُونَ دعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون؟ يستذون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوك كما آمن الناس قانوا أنؤمن كما آمن السفهاء.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 ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم نعم يفهم لا يرجعون. أو كَسْعِيبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتَ والله محيط بالكافرين يكاد البرق يَخْطَفُ أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم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 فَلَا تجعلوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كنتم فِي رَيْبٍ مما نزلنا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا أتوب سورة مم مثلی ودعوش هذاكم، من دون الله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 سمرت الرزقا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوب إليه متسابها، ولهم فيها أزواج مطهرة. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ